عاش أبناء المركز الصيفي أياما تلاقت فيها النفوس وتعارفت وامتزجت فيها الأرواح وتآلفت وتضافرت فيها الجهود فأثمرت وها هو المركز يشد رحاله مؤذنا بالرحيل ويقول وداعا إلى أجل وها هم أبناؤه يسألونه متى اللقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة وفيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق اللهم التقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق اللهم التقاء أيها مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة وفيك النقاء أيها مركز نور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم مرتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم مرتقى وأنت لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا وأنت لنا ش جمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا إذا سرت يوما ولم تنتظر اين فاينى يكون اللقاء إذا سرت يوما ولم تنتظر فاينى فاينى يكون اللقاء اي يا مركز النور فيك الاخاء وفيك المحابه فيك النقاء اي يا مركز النور وفيك المحابه فيك النقاء شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى جزا الله من قد رعاك ومن أقع ماك لم يأل فيك ارتقى جزا الله من قد رعاك ومن أقع لم فيك ارتقى وأنت لنا واحة في الهجير يطيبوا لنا في شذاها البقى وأنت لنا واحة في الهجير يطيبوا لنا في شذاها البقى أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركب النور فيك الاخاء وفيك المحابه فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرته بحق له الملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرتا بحق لهم ملتقى فوا حسرتا من زمان مضى مضى عن قريب مضى وانقضى فوا حسرتا من زمان مضى مضى عن قريب مضى وانقضى ومر سريعا كأن لم يكن كومض نار رحاب الفضاء ومر سريعا كأن يكن كومض أنا رارحاب الفضاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم التقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق له. تلقى وداعاً وداعاً أيها اخوتي غداً سوف نأتي غداً نلتقي وداعاً وداعاً أيها اخوتي غداً سوف نأتي غداً نلتقي غداً سوف نرجع ايامنا نجدد فيها عرى الموثق غداً سوف نرجع ايامنا نجدد فيها أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة، فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحابة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقا وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقا يا مركز النور فيك الأخاء وفيك المحبة فيك النقاء كزا النور فيك الإخاء وفيك المحابات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرتا بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرتا بحق لهم ملتقى